أَرَأَيْتَ الَّذِي كَذَّبَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهُ تين مالا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ أَهْدَىٰ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَلَمْدَدْ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ونرثوا ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيذكرون بعبادتهم ويكونوا ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تغزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم المتقين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وسدا ونسوق, ونسوق المجرمين ونسوق المجرمين ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاة لا يملكون الشفاة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكادوا الثماوات تكادوا الثماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وتخر الجبال هدا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 والأرض إلا آت الرحمن إلا آت الرحمن عبدان لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم أحصاهم ودا وكلهم آتي يوم القيامه فردا وكلهم آتي يوم القيامه فردا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعلونهم الرحمن جعل له الرحمن وداه فإنما يفترناه من ثانك لتبشر فيه المتقين, لتبشر فيه المتقين